عليهم ولا الضالين آمين. آمين. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق أن najmu saqib in kullu nafsin lammaa 'alayhaa haafidh falyanẓur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 Omahua bilhazl, innam mi akidu kaida, ua fama